الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 110. كلما نضجت جلودهم فدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما